I don't know. I'm لا عمر قلبي يكون سعيد لو تشتري دي دمعها ولا عمر قلبي يكون سعيد لو تشتري دي دمعها كان لازم أفهم من زمان قلبك أنا من زمان ان البك انا ملوشما مالوش عمر ادها إرجع لها, ارجع لها ارجع لها ارجع لها ارجع لها انا مش هحبك ادهاها